بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وأسأل الله العظيم أن يختم لنا شهر رمضان بغفرانه والعطق من نيرانه وأن يطوي صفحة الشهر الكريم إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وجعلنا من عباده المقبولين الفائزين بإذنه تبارك وتعالى وبعد أيها الأحبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكاية جديدة من حكايات رمضانية وحكاية اليوم حكاية شاب عفيف استعصم بالله فعصمه الله هذه الحكاية يحكيها ابو عبد الله البلخي الزاهد رحمه الله تعالى يقول ان شابا كان في بني اسرائيل لم يرى شاب قط أحسن منه يعني كان جميلا جدا وكان يبيع القفاف القفاف قفة يعني جمع قفة القفاف التي توضع سلال يعني سلة توضع فيها الاشياء فبينما هو ذات يوم يطوف بقفافه ماشي شايل القفاف ويدور في الشارع خرجت امرأة من دار ملك من ملوك بني اسرائيل فلما رأته رجعت مبادرة فقالت لابنة الملك وكانت ابنة الملك ابنة سوء قالت يا فلانة اني رأيت شابا بالباب يبيع القفاف لم ارى شابا قط احسن منه قالت ادخليه يعني احتالي له حتى يدخل حتى تفعل الفاحشة فخرجت اليه وقالت يا فتى ادخل نشتري منك فدخل فلما دخل اغلقت الباب ثم قالت ادخل فدخل فاغلقت بابا اخر دونه ثم استقبلته بنت الملك كاشفه عن وجهها ونحرها فقال لها اشتري عافاك الله يعني اشتري انت دعوتيني لتشتري فاشتري قالت ان لم ندعك لهذا انما دعوناك لكذا تدعوه الى الفاحشه والعيد بالله وتراوده عن نفسه فقال لها اتق الله قالت له انك ان لم تطاوعني على ما اريد اخبرت الملك انك انما دخلت علي تكابرني على نفسي ساتهمك بان انت دخلت تتهجم على بنت الملك شوف بها لما الملك يعرف ان انت دخلت تتهجم على بنته في بيته قال فابى واصر ورفض ووعظها ولكنها اصرت ايضا فارد ان يحتال فقال طيب ضعوا لي وضوءا عايز توضى ضعوا لي وضوءا فقالت علي تعلل يعني انت بتضحك عليا. يا جارية ضعي له وضوءا هو لا يقصد الوضوء يقصد انه يعمل يعني يستنجي يعني تضع ماء ليغسل يريد ان يدخل الحمام ويتنظف يعني فقالت له قالت لجاريتها ضع له وضوءا فوق القصر فوق الجوصق يعني فوق القصر لتضمن انه لا يمكن ان يفلت لانه ما بين القصر الى الارض مسافة 40 ذراعا فلما وضعت له الوضوء وصار في اعلى القصر قال نظر الى السماء وقال اللهم اني دعيت الى معصيتك واني اختار ان اصبر نفسي فالقيها من فوق هذا القصر ولا اركب المعصية ثم قال بسم الله والقى بنفسه من فوق القصر الى الارض في حالة هبوطه اهبط الله له ملكا اخذ بضبعيه اخذ بعضضيه من تحت الابط كده وامسكه فوقع على الارض قائما على رجليه فلما صار في الارض طبعا كان قد ترك متاعه الاشياء اللي بيبيعها القفاف اللي بيبيعها كلها تركها في البيت قال اللهم انك ان شئت رزقتني رزقا يغنيني عن بيع هذه القفاف قال فبينما هو كذلك ارسل الله اليه جرادا من ذهب فاخذ منه حتى ملأ ثوبة جعل يجمع هذا الذهب حتى ملأ ثوبة فلما صار الذهب في ثوبه قال اللهم ان كان هذا رزقا رزقتنيه في الدنيا فبارك لي فيه وان كان ينقصني مما كان مما لي عندك في الاخره فلا حاجة لي فيه يا رب ان كان هذا رزق ترزقني به في الدنيا فارزقني البركة فيه وان كان هذا ينقص مما ادخرته لي في الآخرة فلا حاجة لي فيه فنودي إن هذا الذي أعطيناك جزء من خمسة وعشرين جزءا لصبرك على إلقائك نفسك من فوق هذا الجوسق أو من فوق هذا القصر فقال اللهم لا حاجة لي فيه لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة فاذا بجراد الذهب يرفع من ثوبه بعد ان كان ملأ به ثوبا هذا نموذج عجيب لشاب مراقب لربه تبارك وتعالى حريص على نقاء ذيله وعلى طهارة عرضه مستعد لتحمل كل التضحيات والمشاق في سبيل ان لا يغضب رب العباد تبارك وتعالى وان يقع في الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن عرش الرحمن يهتز لجريمة الزنا هذه الجريمة المنكرة التي جعل الله أو عقوبة اصحابها شديدة شنيعة والزانية والزاني فاجريده كل واحد منهما مئة جلدة هذا الشاب كان امامه موازنة واضحة الموازنة تقول له يمكن ان تطيع ابنة الملك وتصبح صديق لها وتبقى صاحب مال والى اخره وتفعل ما بدا لك وتأتي شهوتك وممكن تصبر على هذا لكن في حالة ما اذا اتى شهوة الدنيا فقد ضاعت عليه الدنيا والاخره جميعا اما اذا صبر نفسه لله فجزاؤه الجنة والمسألة واضحة يعلم ان الجنة لا تأتي الا بعد مشقة قال صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وان طريق النار سهل مفروش بالشهوات وحجبت النار بالشهوات لكن العقل يوازن طريق في شهوات وسهل ويحقق هوى النفوس ورغبات النفوس لكن في اخره حفرة جهنم يقع فيها والعيد بالله وطريق فيه بعض المشاق في بعض الاشواك في بعض التعب والمكان لكن اخره جنة عالية قطوفها دانية فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت والعاقل لا يرى مجالا للاختيار انما يختار ما اعد الله افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين لا يمكن العاقل ان يقبل هذا كيف يقبله ويسمع نداء الحق المؤمن الصادق يسمع نداء الحق يرن في اذنيه اراضيه بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الاخره الا قليل لا يذكر لذات الدنيا الا ناداه ايمانه قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة حين يرى فرح اصحاب الشهوات بالدنيا وزخرفها وما هم فيه يتذكر قول الله تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما حياة الدنيا في الاخره الا متاع متاع قليل ولهم عذاب أليم حين يرى إمهال الله لأهل الباطل ولأهل الشهوات مع ما هم عليه ومع اغترارهم به يقول أو يقرأ قول الله تعالى لا يغررك تقلبهم في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وهكذا الشاب المؤمن إذا نزعته نفسه إلى شهوة وإذا دعته إلى نيل لذة من حرام أو من الباطل تلا قول الله تعالى كل نفس ذائقه الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وهذا موقف من المواقف الكريمة من النماذج العمريه من اصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاعفة الذين تعلموا العفة في مدرسة النبوة وفي مدرسة الصحابة الكرام فتى كان سيدنا عمر يعجب به وقال يعني اني لا يعجبني هذا الفتى ذات ليله صرف هذا الفتى من صلاة العشاء فمثلت له امراه بين يديه فعرضت له نفسها ففتن بها مالت نفسه كطبيعة الانسان بشهوته ومضت فاتبعها سار معها حتى وقف على بابها خلاص قارب ان يبخل معها دارها فلما وقف بالباب ابصر ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ومثلت هذه الايه امام عيني وجلي عنه فخر مغشيا عليه فنظرت اليه المرأة فاذا هو كالميت فاستعانت بإحدى صديقاتها وجارية لها وما زالوا يحملونه حتى ألقوه على باب داره وكان أبوه ينتظره حين ينصرف من صلاة العشاء فلما تأخر خرج فإذا هو ملقا أمام الباب فاحتمله وادخله فلما أفاق سأله ماذا أصابك يا بني؟ قال يا أبتي لا تسلمي قال قل لي يا بني ماذا أصابك؟ لم يزل أبوه يسأله حتى أخبره الخبر وتل الآية وشهق شهقة خرجت نفسه معها ودفن فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فقال ألا اذنتموني بموته فذهب حتى وقف على قبره ونادى يا فلان ولمن خاف مقام ربه جنتان فأجابه الفتى من داخل القبر أعطانيهما ربي يا عمر ولا اجده أفضل من ذلك لأختم به هذه الحلقة على امل اللقاء في مع حكاية اخرى استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم موعظه ايماني ومواقف انساني